لقد وعِدَّنَا هذا نحن وأباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين والسير في الأرض فَأَنْبَأْنَاكُمْ أَرَكَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمكُرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تستعجلون. وإن ان ربك لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون وان ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يحلون وما من